وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ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 هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين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 وَلَذٰلِكَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قُذِبُوا جَاءَهُمُ النَّصْرُ فَفَرِحُوا بِهِ ۚ وَعَذَّبَ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ فِي الْبِلَادِ ۖ وَاللَّهُ مَعَ الصَّالِحِينَ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يفتح تَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقًا لّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ